الله الله الله مواسم الخير تمر والمؤمن كما قال الله وذكر فان الذكر تنفع تنفع المؤمنين فاذا تركنا مواسم الخير تمر ولم ننبه اليها ولم نشر ولم نشر اليها ولم ننبه عليها فلعل بعض اخواننا الغافلين لا ينتبه لفضل الايام الحج وما ادراك ما الحج هو الرحله الى الله الحج فضائله عظيمه ومناقبه كثيره ولذلك اذا كنا دوما نقول ان الله لم يامرنا بطلب زياده من شيء الا العلم فلم يامرنا بالعجله في شيء سوى الخير ومن أهم أبواب الخير الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل والحديث في المسند بسند حسن وأنا كلما قرأت, بها قرأت هذا الحديث يزداد يقيني وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليتعجل نعم إن الذي يؤخر الحج اعلم انه لن يحج فالفرص لا تتكرر كان الحج في زمن من الازمنه رخيصا سهلا ميسورا ثم ضيق فاتسع تذكرون ناس الكبار في السن العواجيز يذكرون ايام اول ما افتتح الحج البري كان الحج بستمائة جنيه في الاتوبيس بل وثلاثمائة جنيه وقلت للاخوه يومها يلا هبوا استلف اقترض اعمل جمعية بيع ذهب زوجتك بيع النوم اتصرف في التلاجة هد قبل ان تحد وها نحن نعيش ايام الضنك ايام التضييق يوم بلغ الحج عشرة الاف جنيه نعم وصار الناس يتخذون ذأشيرة العمل وسيلة للحج وفيها ما فيها ونسأل الله لنا ولكم العافية لذا يأتي تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فليتعجل لا تنتظر قد يقول البعض ليه يا عم الشيخ ربنا قال لمن استطاع إليه سبيلا لي يا ذهب مراده يا لي يتصرف في التلات لي يبعي حوض النوم اقول دعنا من جامد القلب هذا دعنا من الغافل هذا اننا اكلم المشتاقين الذين جذب قلوبهم بيت الله الحرام الذين استهوتهم الكعبه الذين يشتاقون لتقبيل الحجر الذين يتمنون ان يطوفوا حول الكعبه ان يصلوا في الركن يصلوا خلف المقام ان يسعوا بين الصفا والمروه ان يشربوا من زمزم هناك. هؤلاء المشتاقون هم الذين يبذلون الغالي والرخيص. انني حين اقرا عن بعض السلف وقد حج سلاسة وثمانين حجة. ثلاثة وتمانين حجة. كيف حج سلاسة وثمانين حجة. يعني من عمر سبع سنوات كان يحج ولا يتركها سنة نعم من زاق عرف ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الشوق اليه فان الشوق الى الله يبرجه. يبرده يبرده ويطفي شيئا من حره زيارة بيت الله